من جاء من بعده فإنه يحكم بسريعته ولهذا قال قطينا من بعده برسل إلى أن وصل الدور إلى وآتينا عيسى بن مريم البينات آتيناه بمعنى أعطيناه وهو إيتاء سرعي وقول عيسى بن مريم نسبه إلى أمه لأنه لا لا ليس له أب <تصفيق> وقوله سبحانه وتعالى البينات هذه صفة لموصوف محدود تقديره <تصفيق> الآيات <تصفيق> البينات فما هي هذه الآيات البينات هل هي المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أو أنها الإنجيل أو أنها هذا وهذا كلا هذا وهذا كلا هذا وهذا فالانتيل بينات وكذلك الآيات المحسوسة الحسية اللي هي المعجزات هي أيضا بينة مثل يعني الموت <تصفيق> <تصفيق> راجه من الخبؤ وابراء لكنه الأبرز نعم <تصفيق> يخلق من الطين كائن الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وفي القراءة الثانية فيكون طائرا بإذن الله يعني يطير بالفعل كل هذه من الآيات التي أوتيها عيسى بن ولهذا قال آتيناه البينات يعني الآيات البينات التي تبين الظاهرات التي تدل على أنه نبي لأن مثل ما جاء به لا يمكن أن يقدر عليه البشر وقد ذكر أهل العلم أنه في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء عظيما لكن الأطب مهما ارتقوا لا يمكن أن يبرؤ الأخنى والأبرص ولا أن يحيوا الموت بل ولا يمكن أن يبقوا حياة من حضره الموت نعم عن أن يرد إليه روحه بعد موته طيب وآتينا عسى بن نوران فيات بروح القدس أيدناه بروح القدس أيدناه قويناه كقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي قويناهم عليهم وهو معروف اشتقاقه لأنه من الأيد بمعنى القوة كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة فمعنى أيدناه وقويناه وقوله بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي بالروح المقدس الروح المقدس والقدس والقدس بمعنى الطاهر ما المراد بروح القدس اختلف في ذلك المفسرون فقيل إن المراد روح عيسى لأنها روح قدسية طاهرة نعم ما تحدرت من صلب ذكر ولا خرجت من رحم طامه يعني حائف فهو مطهر فيكون هذا عيدناه بروح القدس أي قويناه بكونه جاء بدون ابن. هذا قول والقول الثاني إن المراد بروح القدس أي بالإنجيل لأن الوحي روحه كما قال الله تعالى وَأَحْكَ لَهَرِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من أمرنا ما أكون تتدري من الكتاب والإمام وقيل المراد بروح القدس روحه مضافة إلى الله يعني كقوله ونفخنا فيها من روحنا يعني بروح الله فعليه ما تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف الموصوف إلى صفته بل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه هذا هو الثلاثة وقول الرابع أن المراد بروح القدس جبريل جبريل عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك وقوله تنزل الملائكة والروح فيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو يهجر المشركين. اللهم أيده بروح القدس أي بجبريل وهذا أصح الأقوال أن المراد بروح القدس أنه مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام يكون قرينا له يؤيده ويقويه ويلقينه الحجة على أعدائه فصارت الأقوال أربع تأحدها أن أن أولم أن روح القدس أي الروح التي مضافئة لله روح مضافئة لله وعلى هذا القول تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق والله تبارك وتعالى قدوس وقدوس الملك القدوس نعم ثانيا المراد في روح القدس الإنجيل لأن الوحي روح وثالثا المراد بروح القدس روحه هو المقدسة فليست من باب إضافة هي روح يعني هي روح ولكنها ليس الفرق بينه وبين القول الأول هنا إنهم يجعلون القول الأول يجعلون القدس الله وهؤلاء يجعلون القدس نفس الروح نعم القول الرابع أصحها أنه جبريل ووجه ذلك وجه ترجمة هنا له أن إذا قلنا أيدناه بروح القدس سواء قلنا الروح المقدسة أو روح الله فإنه لا وجه لذلك لكونه مؤيدا بها لأن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا والتأييد بالشيء يكون الشيء مقارنا له مقارنا له في وقت التأييد وأما القول بأنه الإنجيل يعني أيد بالإنجيل فيضعفه قوله تعالى أذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل في الصمع أن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مع قول أيدتك بالإنجيل يكون هذا شبه تكرار يكون شبه تكرار والقرآن إذا أمكن أن يجعل الكلام تأسيسا فهو أولى من أن يكون تأكيدا حتى القران غيره إذا دار الأمر فإن أن يكون الكلام تأسيسا كل جملة لا معنى مستقل أو تأكيدا كل جملة بمعنى الجملة الأخرى فلأولى أن يكون تأسيسا وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير أن المراد بروح القدس من؟ جبريل عليه الصلاة السلام طيب هنا بين الله أنه آتى موسى الكتاب وآتى عيسى بن مرم لبيناه وأيده بروح القدس وجاءت الرسل المتتابعة فماذا كان حال بني إسرائيل مع هؤلاء الرسل المؤيدين الجواب أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى عَنْفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ أَفَكُلَّمَا كُلَّمَا عَدَى التَّكْرَارِ هي شرطية ولكنها تفيد أيضا التَّكْرَار شرطية تفيد التَّكْرَار وعليه نقول إن هؤلاء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رسول. منين رسول من الله بما أي بشرع لا تهوى لا تريد أنفسكم استكبرتم هذا جواب الشر جاء فعل الشر واستكبرتم جواب الشر وفي قوله كلما جاءكم استكبرتم دليل على أنهم يبادرون الرسل بالاستكبار ما يتأنهم كلما جاءهم استكبروا عرضوا لأن هذا نتيجة ترتب الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء عقيبا للشرط كل وجد الشرط وجد الجزاء فورا إذا كل جاء هؤلاء الإسرائيليين كل ما جاءهم رسول بما لا تهوى استكبروا إذا جاءهم رسول بما تهوى عنفسهم مفهوم الآية أنهم لا يستكبرون ولكن لا لأنهم قبلوه لا لا ولكن لم يقبلوه لأنه رسول بل لأنه تهواء فإذن هؤلاء ما عبدوا الله بهداهم ولكن بهواهم والعابد لله سبحانه وتعالى بهواه ليس بعابد بل إن العابد لله حقا هو الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى نعم ولا فرق في بين العبادة بين أن تكون عقيدة أو قولا أو عملا فهمتم لا فرق فالإنسان اللي ما يقبل من العقيدة إلا ما دله عليه عقله كما يزعم هل يكون مؤمن حقا لا بل هو مستكبر اللي يقول مثلا ما أؤمن بهذه الصفة لله لأن عقل ما يقبلها العقل ينكر هذا الشيء نقول إذن ما آمنت بالكتاب آمنت بالعقل عقلك ومعلوم أن كل عقل يخالف القرآن والسنة فهو عقل فاسد ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين للكتاب والسنة بأنهم لا يعقلون بأنهم لا يعقلون كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل وهو يخالف الكتاب والسنة فإنه لا يعتبر عقله وهذا حق لأن العقل كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول النقل الصحيح يوافق العقل الصريح النقل الصحيح يوافق العقل الصريح يعني الخالص اللي ما فيه شبهات أو شهوات إذا نقول هؤلاء الجماعة بني إسرائيليين إذا جاءهم رسولهم بما تهوى أنفسهم ما استكفروا عن قبولهم ولكن هل هذا دليل على أنهم مؤمنون <تصفيق> إنه من نبي لأنه نبي لا. لا إنما آمنوا بما يطابق أهواءهم هل في هذه الأمة من يشبههم في هذه نعم في كثير في كثير من يشبههم في العقيدية وفي العمليات نعم كثير من الناس يتحيّلون ويؤولون في في العقيدة في الأسماء والصفات <تصفيق> إنه علينا كثيراً. نعم وفيه من من بالعمليات يحرم الله الشيء مثلا ثم يتحيلون عليه بتحليله أو يحرفون النصوص من أجل هذا وإذا جاءهم أمر يطابق أهوائهم يرتاحون له وتنشرح به صدورهم وإذا جاء عمر الله لا, لا يوافقه أمر الرب الله يضيقون به وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجَر بينهم هم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسلم يعني ما يكفي أن لا يكون فيك حرج بعد لا بد من ثلاثة أمور تحكيم والثاني إنشرح ولا يكون حرج والثالث من تام ويسلم تسليم إذا فقد واحد من هذه الأمور الثلاثة فإن الإيمان ناقص وقد يزول بالكلية هؤلاء في هذه الأمة من يشابه كثيرا في العقيديات وفي, العملي وفي, العملي وفي العمليات نعم مقابلها ومش في المقابلها هو والجواب، والجواب. كلما جاءهم استكبر. لا قصة لبعد لا نعم. نعم. هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة لل فيها قولا نعم. إما أن الهمزة معطوفة، الهمزة داخلة على أول جملة، وتكون الجملة التي تخلد الهمزة محتوفة. تقدر بما يناسب المقام، أو أن الهمزة في أثناء الجملة والفعاطفة لكنها مزحلقة عن مكانها وأصله فأكل ما جاءكم وقلنا لكم إن هذا أسهل لأن الأول في الحقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير الشيء المناسب وقوله تعالى ففريقا كذبتم طيب استكبرتم ما معنى استكبر أي سلك طريق الكبرية سلك الطريق الكبرية والعلوم والترفع على ما جاءت به الرسل وهذا أحد قسمي الكفر لأنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئا هما ألا خلاص؟ الجحت والاستكبار. لو لو أنك تعملت كل الكفر أنواعه، لوجدته لو يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحد وإما الاستكبار، لكنه أنواع أنواع وأفراد، إنما ما ما يخرج هذين الأمرين. فاستكبرتم وإيش معنى استكبرتم؟ سلبتم طريق الكبرياء والعلوم واترفوا عن ما جاءت به هؤلاء الرفض نعم لا كيف الجحل الاستكبار والتكريب أيضا وكذلك أيضا تترك يقول الشيخ أنه يذرع حرم نعم نعم يذرع حرم شيئين إما تكريب وإما استكبار فالت... فالتكريب واضح أن يقول هذا كذب وهذا غالبا يكون في الإخبار والاستكبار يكون في في الأعمال وقامت الافعل ولكنه لا يفعل ويصدق بأن هذا واجب وأنه جاء به الشر ولكنه يستكثر عنه ما أفعله. نعم. الاستهزاء ها الاستهزاء الاستهزاء ما أخرج عن هذا على هالعمران بما أنه مكذب والغالب أنه يكون من, من قبل الاستكبار الغالب أنه يكون من قبل الاستكبار لأن المستهزب بالشيء مستكثر له ومحترم له ما؟ أقول الجهد باستكبار الجهد هو التكذير حقيقة الاستكبار لا مو باستكبار نريد الاستكبار معناه مع التصديق الاستكبار إن الإنسان يصدق ولكنه لا فعل والتكذيب أن يقول ليس بصحيح هذا ما نقل ليس بصحيح ما ينقل فيقول استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا طائفا فريقا طائفة ونصب على أنه مفعول مقدم, مقدم لكذبتم نعم مفعول مقدم لكذبتم وفريقا تقتلون يعني وطائفة أخرى تقتلونها وقدم أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون مفعول مقدم لتقتلون طيب نحن قرأنا من قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير وش يفيد الحصر وهنا فيه التقسيم فريق وفريق وهذا ينافي الحصر لأن الفريق معناه إذا كان يقابل أخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر لكننا نقول في الحقيقة أن فيه انحصار هنا بالنسبة للطرفين يعني ما انحصر من هاج هؤلاء بالنسبة للرسل في في فريقين إما مقتولون وإما مكذبون منهم من يكذبونهم تكريبا ولكن ما يتعرض لهم لقتل ومنهم من يقتلونهم أيضا مع التكريب يقتلونهم وهنا قال كذبتم وقال تقتلون فعل مضارع ولك فعل ماضي أما كون الأول فعلا ماضيا فالأمر فيه ظاهر لأنه وقع منهم التكذيب قل لا وأما الاهتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل بالنسبة للقتل فهو أولا مراعاة لفواصل الآيات لأن لو قالوا فريق من قتلتم ما تناسبت مع التي قبلها والتي بعدها ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالسم الذي وضعوه له في خيبر فإنه ما زال عليه الصلاة والسلام يتأثر منه حتى إنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعودني وهذا أوان انقطاع الأبهر منه قال الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بسبب أنهم تسببوا في قتله وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من نكت في التعبير وشوفوا بالمضارع في القتل المضارع في القتل وإن كان قد يرد عليه بأنه أيضا التكذيب استمر حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك فلماذا لم يقول ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون نعم يرد على هذا ولكننا نقول إن ملاحظة خواص الآيات عندنا أقوى أقوى ولهذا لو كان المقصود به ملاحظة استمرار قتله من الأنبياء لكان أيضا يراعى في ذلك استمرار تكذيبهم يعني مكذب الرسول على واضح حتى إنهم في قصة الله عبد الله بن سلام لما شهد للرسول بالحق وكانوا بالأول يقولون إنه خيرنا وابن خيرنا. لما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق، واش قالوا؟ قالوا شرنا وابن شرنا. نعم، أثنوا عليه شرا في هذا ما يعني توبيق ولون بني إسرائيل على من منها من وبيان منهجهم بالنسبة للشريعة. وبالنسبة لمن جاء بالشرائع ففي الشرائع لا يقبلون إلا ما جاء ما وافق أهوائهم وبالنسبة لمن جاء بالشرائع ينقسم إلى قسمين في من جاءهم بما لا تهوى عن قسمهم فريقا يكذبون وفريقا يقتلون نعم إن حتى قتلون شكرا عني في معنى نعم الكذب هذا بحصل حصل منهم يعني لا شيء والتقتيء يحاولون يقتيون <تصفيق> منفتيء على استمرار إيه والكذب والقتل ما حصل حصل لا كله في ماء في ماء في هيكوا من الأنبياء كثير تكذيب حصل ما شاء الله إيه والقتل لا, هذا حاصل. لا يعني هذا كله حاصل ما يظهر منه. ليظهر أن ليظهر أنهم يقتلون وأنهم كل من أرادوا قتلوا قتلوا كما أنهم يكذبون نعم مع استمرت مع لا أمارك. والله يعصي من الناس هنا من الناس حلب تبليغ يعني معناه فلّه وأنت في حال تبريقه معصوم، ولهذا ما ما أحد يترجع عليه في حال ت في حال تبريق الطقطة له، أبدا. شو؟ شو؟ يعني يشك على هذا القول كذبتهم. نعم. ما تأخذ تقتلون؟ كينه؟ قال إن كذب صار صيغة اللازمة اللحم ولا يحتاج إليها. استغربنا. لا. أما لو كان بالجملة الإسمية صح هذا التوجيه لأن الجملة الإسمية تريد الاستمرار أما الجملة الفعلية فلا حتى أنهم قالوا أن الفعل المضارع وجملة ثلاثة المضارع تدل على الحدوث والاستمرار لكن الماضي ما يكون ها هو من المضارع ما هو بظاهر ما يظهر لي ما يظهر لي حتى ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن مراعاة فواصل لا ياته أقوى مراعاة لغضية تكون نعم سمهم صدقًا هنا لا لا سمهم إياه يقولون إن كنت نبيًا فإنه لا ظلوك فكذا قال وإن كنت كاربًا استرحنا منك فما ظلّه حتى أعتم الله تعالى ما أراد من دعوته وقالوا قلوبنا غلف صلواته على في هذه الحجة الفاسدة قالوا من من إسرائيل قلوبنا غلف جمع أغلف والما والأغلف معناه الذي عليه الغلاف يعني مغلفة ما يصل إليها ما تدعون ما ت يدعون إليها أولئك الرسل في بعض الناس والله ما هادن الله أصلما ما هادن الله أفعل كذا نعم وهذا كذب إن الله يقول هديناه فإن ناله طريق الخير وطريق الشر هذا الذي على الله إن علينا للهجاة وإن لنا للآخرة والأولى الذي على الله سبحانه وتعالى أتم فقع ما عليك أن هؤلاء يقولون قلوبنا غلف غلف قلت جمع أغلف وهو الذي غلف عليه بشيء بغلاف يمنع من وصول الأمور إليه يقولون بهذا اعتذارا منهم عن أنفسهم في قبول الحق يعني يتدرون عن قبوله بأن قلوبهم غلف هل هذا صحيح لا, لا. لو رجعوا إلى فضلاتهم ما كانت القلوب غلفا ولكن حصل ما صار سببا للغلاف على القلوب وهو الكفر ولهذا قال بل والأبل هنا للإضراب الإبطالي ليس في الإضراب الانتقالي الإضراب الإبطالي وتعرفون أن الإضراب ينقسم إلى قسمه إضراب الانتقالي لا يلزم منه بطلان ما أضرب عنه وإضراب إبطالي يلزم عنه إبطال ما أضرب عنه فأنتم يقول ضربت زيدا بل عمرا هذا إيش إبطالي. هذا إبطال يعني أنك أبطلت الأول وجعلت الحكم الثاني وقال الله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل في شك منها بل هم منها عمو هذا انتقال يعني أن حوالهم تنقلت بعد علمهم في الآخرة ثم حصل لهم الشك ثم العمى والعياذ بالله هنا ابطال اضراب ابطالي اظهر الله متعوذ وبين السبب الحقيقي وهو لعنه الله اياهم يا الله بل لعنهم الله لعنهم بمعنى طردهم وابعدهم عن رحمته فاللعن معناها الطرد والابعده عن رحمه الله ولكن هذا اللعن ظلم أو بالسبب من عند أنفسهم <سؤال> وهو <بكفرهم تصفيق> لعنهم الله بكفرهم والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم لعنوا فطبع على قلوبهم <تصفيق> كما في الحلقة تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذين إذا قرئ عليهم القرآن قالوا هذا أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لماذا يقول عن هذه الآيات العظيمة المؤثرة المثيرة لماذا يقول عنها أساطير الأولين لأنه غلف على قلبه ولهذا قبه بقوله كلا ليس تساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كان يكسبوا فلم يصلوا الحق وقد قلنا كثيرا إن الإنسان إذا قرأ القرآن فلم يره مؤثرا على قلبه فليعلم أن هناك ذنوبا رانت على القلب لأن القلب إذا وصل إليه القرآن لا بد أن يؤثر فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون فهذا, فهذا لو نزل وصل القرآن إلى قلب لابد أن يؤثر فيه فإذا لم يتأثر الإنسان بقراءة القرآن فإنه دليل على أن هناك حائلا حال بين وصول القرآن إلى قلبه أو حال دون وصول القرآن إلى قلبه وهي الذنوب فل يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب لعل الله تعالى يزيل عنه هذا الأثر بل لعنهم كفرهم بكفرهم فقليلا طيب بكفرهم كفر مصدر مضاف لإيه إلى, مفروض. إلى, فاعل. إلى فاعل مضاف إلى فاعل, فاعل. لأنهم كافرون قال فقليلا ما يؤمنون الآن الشيخ نعم. فقليلا ما يؤمنون انتبهوا مم. للآية هذه قليلا مم. ما يؤمنون فيها إشكال هنا لأن قوله بكفرهم ثم قال قليلا ما يؤمنون يقتضي إنهم ما كفروا كفرا مخرجا عن ملة لأنه قليلا ما يؤمنون معناه وفيهم إيمان فيهم إيمان لكنه قليل فاختلف العلماء في تخريج هذه الآية منهم من قال إن القلة يعود على الفاعل لا على الإيمان يعود على الفاعل لا على الإيمان ما نعود هذا الفاعل يعني قليلا المؤمن منهم قليلا المؤمن منهم كنتم ومنهم من قال إن القلة تعود إلى الإيمان لكن العرب يطلقون القليل ويريدون به العدم نعم هو قل ما رأيته قب هذا التأويل العربي ومعنى قل ما رأيته قب أي ما رأيته أبداً ما رأيته أبداً فقليلاً هنا أي أي عدماً إيمانهم فيرون أن القلة بمعنى العدد القول الثالث في المسألة وعلى هذين القولين وعلى هذين القولين فما زائد زائد لتأكيد القلة نعم لأنك لأن المعنى فيؤمنون قليلا فيؤمنون قليلا سوف نقول أنه على الإمام أو يعود على المؤمن على الفاعل وبعضهم يقول إنما ليست سائدة بل هي نافية نافية والتقدير فما يؤمنون قليلا قالوا وهو أيضا على تقدير محذوف أي ولا كثير كقوله تعالى وجعل لكم صرابيلة قفل الحر وسربيل كطيكم بأسكم يعني فما يؤمنون قليلا ولا كثير يعني إذا فوقد منهم قليل فالكثير من باب أول فهم لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا ولذلك ما يصل إليهم نور الوحي فقلوبهم غل ما يصل إليها الخير وهذا أقرب من النحل معنوية هذا لأنه ما يترتب عليه إشكال في بالنسبة للقلب لكنه مشكل بالنسبة للواعظ اللغة العربية لأنه من المعلوم المقرر اللغة العربية أن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبله وهنا عمل ما بعدها فيما قبله عمل ما بعدها فيما قبله هذا القائل يقول من قال لكم إنما النافر ما يعمل ما بعده فيما قبله عندكم في هذا نص من القرآن نص من السنة وش الجواب لا لكننا ما رأينا أنه عمل ما بعده فيما قبلها فيقول هو أنا رأيت هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها هذه الآية عامل ما بعده فيما قبلها مدام منه ما جاء نص يقول ترى ما ما يعمل اللي بعده فيما قبلها فإني أقول هذه الآية تدل على أن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها ولا ما نعمل هذا ثم إني بقول هذا أزين إشكالي الإشكال الأول أتخلص من أن أقول إنما زائد أولا يعني ذلك يضطرون إلى أن ما زائد والثاني إني أتخلص من الإشكال الوارد على كلمة قليلا قليلا لأن الحقيقة الأمر أن القلة عندما نقرأ الآية تعود إلى من إلى الإيمان ولا إلى الفاعل ما يؤمنون هي إلى الوا ول إلى الفاعل اللي هو الإيمان حقيقة الأمر أنه تعود إلى الإيمان مع أن هؤلاء ليس عندهم إيمان قليل ولا كثير فأنا بسلوك هذا المسلك أكون قد تخلصت من هذين الإشكالين وتبقى القلة على ما عليه والمعنى فلا يؤمنون قليلاً وإذا عدم القليل منهم عدم الكثير على كل حال هذه الآية احتج هؤلاء على عدم إيمانهم بأن قلوبهم غل. فبين الله عز وجل أنها ليست غلفة وأن الذي جعلها غلفة هي كفر لعنهم الله وطردهم أبدا من رحمته بسبب كفرهم فلهذا لا يصل الإيمان إلى قلوبه أما القلوب من حيث هي قلوب فإنها منفتحة تتبتح للإيمان لأن الفطرة جبل عليها كل الخط كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة وما هي الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم والله أنا عندي هذا الوجه أقرب الأخير هو أقرب من قالك نقول تعمل نعم نقول نعم. نعم نقول إذا دلت الدلت عنه يعمل يعمل شو زيدا ما ضربته شو المانع؟ إني ما ضربت زيدا. ولم جاء نعم إذا كان الفعل إذا كان القليل الفاعل ما كل الناس موصوف فاكل زيدا. فقليلا؟ لا يشكل علينا ان إن سنتكون فق يعني فالذين يؤمنون قليل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتون على الذين كفروا هذا ولا يدري بالله خاتمة المطاف كل الرسل السابقين يكذبونهم ولا يقبلون ما جاءوا به فجاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم كتاب من عند الله وينجوه ولما؟ كفروا به كفروا به هذا الجواب لما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن نعم ونكره هنا للتعظيم كتاب وأكد تعظيمه بقوله من عند الله من عند الله لكن ما هو الدليل بأنه من عند الله إذا قالوا هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فما هو الدليل ها الدليل أن الله سبحانه وتعالى شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من عنده شهد له بنصره إياه بنصره إياه الرسول يقول هذا القرآن من عند الله وأنا أجاهدكم به وعليه وأنتصر عليك لو كان من عند الله هل ينتصر به ما يستطيع ما ينتصر به لو انتصر به لكان معناه أن الله ينصر الباطل وهذا مناف لحكمة الله إذن هو من عند الله بشهادة الله له كما قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه نعم والملائكة يشهدون إلى آخر. لكن الله يشهد بما أنزل إليك شهادة قوليّة وشهادة فعلية وقوله من عند الله أرفه إلى إلى عند الله لأنه كلامه كما سأحكي إن شاء الله في فوائد الآية وقوله مصدق لما معهم مصدق سبق لنا أن قلنا إن معنى تصديق القرآن لما سبقه له وجهان هما قصة القرآن لما لما سبق نعم هاه من عند الله لا يصدق ما سبق نعم هنا ذكر من الروشين هنا أول من عند الله لا الوجه الأولاني إنه أخبار قبل والبعد إيشلون يعني أخبار في في السابق ولا لا السلامة. لأنه موافق في الأصول وصول الشرائع لا لا مصدق يعني أنه حكم بصدقه قال إنها صدق آمَنَ الرسول بما وَزِلَ عَلَيهِمَا رَبُّهُمْ وَمُنَبِّهٌ وَكُلُّ فهو يقول عن التراث إنها حق وعن النجيل إنه حق وعن الزبور إنه حق نعم فهو يصدقها كما لو أخبرني مخبر وقلت صدقت أكون مصدقا له أكون مصدقا له الوجه الثاني من تصديقه لها أنه جاء مطابقا لما أخبرت به يعني هي أخبرت فجاء مصدقا له جاء مطابقا لما أخبرت به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يديما التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فجاء هذا الكتاب مصدقا لهذه البشارة فهذا معنى كونه مصدقا لما سبقه أنه يقول إنها صادقة وأنه جاء مطابقا لما أخبرت به وقول معهم منين من التوراة والإنجيل وهذا واضح بأن التوراة أخبرت بالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره وقول وكانوا من قبل أي من قبل أن يجيئهم وهنا من قبل ليش مضمومه من حرب جرح مبنية لأنها مبنية وقد مر علينا أن قبل وبعد وفوق وتحت وما أشبهها إن لها أربع حالات منها البناء على الضم إذا حذف المضاف إليه لا ونوي معناه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تكون مبنية على الضم أي جاء وكانوا من قبل أن يوم هذا يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون بمعنى أنهم يستنصرون ويقولون سيكون لنا الفتح عليكم يعني النصر عليكم وقول الذين كفروا من من المشتكين لهم الأوس والخزرة لأن الأوصال خزرج كانوا على الكفر مهما الكتاب كما هو معروف فكانوا يقولون إنه سيبعث نبي وسنتبعه وسننتصر عليه يستحقون لكن لما جاءهم عرفوا يعرفوا فخور بالله جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن لم يخبروا قبلها <مؤمنين> اللي قبله الشيخ، اللي قبله من الدرس اللي قبله ماخذنا الآية اللي قبله، والآن كنا نسوى طلع، إيه، السوى، والآن أنا يسوع حديثنا كلاخ، كلاخ الصبان هذا أبوه إنما يريدون بذلك الحياة الدنيا، لأن الإشارة في قول أولئك على ما سبق لكم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويقومون ببعض الفائدة الثانية من هذه الآية أن الدنيا والآخرة ضرتان بمعنى أن من أراد إحداهما كاملة أضر بالأخرى أضر بالأخرى ولكن أما من أراد الدنيا فلا شك أنه يضر بالآخرة وأما من أراد الآخرة فعنه لا يفوت شيء من الدنيا بقوله تعالى من كان يريد حث الآخرة نزيد له في حفر ومن كان يريد حفر الدنيا نقتله منها وماله في الآخرة من نصيبه نعم ما كان إن إذا أراد الإنسان فيهما كاملة وخصوصا الدنيا إذا أرادها ضرت بالآخر بالعكس لا ضرهم إذا قلنا بأن قوله نزده في حرثه يعني نؤتي الدنيا أيضا وفي أيضا دليل على استمرار العذاب على من آثر الدنيا على الآخرة وجعلها بديلا عنها لقوله فلا يخفف عنهم العذاب الفائدة الرابعة أن هؤلاء لا ليس لهم ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله لا آلهة ولا زعماءهم بل إنهم هم يلعنون زعماءهم يوم القيامة وقالوا ربنا إن أعطانا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل وكذلك زعماءهم يتبرعون منه إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والآية الثالثة كلما دخلت أمةهم لعنه افتاح ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نبوة موسى بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب ويستفاد منه تأكيد الخبر ذي الشأن وإن لم ينكر المخاطب لقوله ولقد آتينا فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات مع أنها لم يخاطب بها من ينكر نعم وقد مر علينا أن تأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع أولا إذا خوطب به المنكر وقد قال علماء البلاغة أنه في هذه الحال يؤكد وجوبا وإذا خوطب به المتردد وقد قال علماء البلاغة أنه في هذه الحال يؤكد استحسانا والثالث إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من لم ينكر أو يترد، حتى لو خاطب به إنسان بإذعان، وهو من ذا من ذوات الأمور الهامة، لأنه يحسن توكيله. الفائدة الثانية الثالث الفائدة الثالثة ثالثاً ثالثاً أن من بعد موسى من الرسل تبع له من بني إسرائيل تقوله. وقفحينا من بعده بالرسل ويشهد لذلك قوله تعالى إن أنزلت ثرات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أثلموا الذين هادوا والربانيون والأحرام الفائدة التالية الثوث نبوة عيسى لقوله واتينا عيسى ابن مريم البينات الفائده التاليه أن من لا اب له شرعا ينسب الى امه كما من لا اب له قدرا عيسى ابن مريم لا اب له قدرا ليس له أب من ليس له أبو شرعي فهو مثله ينسب إلى أمه مثل والد الزناء وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عصبته وليس عصب عصبته عصبة أمه يعني العلماء اختلفوا في من ليس له أبو شرعي هل إن, إن أمه تأخر نصيبها من الإرث والباقي لعصبتها أو أنها تأخر نصيبها من الإرث فرضا والباقي تعصيبا لأنها هي أب أم هي أم أب وهذا الطور هو الصحيح هو الراجل لأن عصبتها يدلون بها عصبتها يدلون بها فكيف يكونهم عصبة وهي ليست عصبة ولهذا ما يوجد عاصب يدلي بذي فر بصاحب الفرق كل العصبة يدلونها بالعصبة وقد يدلي العاصب وقد يدلي يعني صاحب الفرق بصاحب الفرق مثل الإخوة من الأم يدرون بالأم وهم تحفروا ويدلي صاحب الفرض بالعاصب كبنت لبن تدلي بلبن وهي صاحبة فرض أما أن يدلي عاصب بصاحب فرض فهذا لا يمكن ولذلك الصحيح أنه أي أن عاصبته من ليس له أب شرعي هي أمه أولا ثم عصباتها شخص الحديد نعم الأولى رجل من جفتها نعم بالاتفاق لهم مقيم لكن خصوا بالذكورة لأن الغالب أنهم الذكور وإلا في الأخوات الشقيقات مع الذنات عصبوا بالاتفاق وليس ذكورا وقد جاء في حديث السنن تحوز المرأة ثلاثة مواريه عتيقها ولقيتها وولد الذي لعنت عليه. نعم. لا ولد لعن. هه. ولد اللعنة. هه. فالأخير إذا تفسر. إيه وولدها الذي لعنت عليه. معناه إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعار بالله لأنها زنت وأن ولدها ليس منه. وحصل اللى المعروف في سورة النور فإن الولد يكون لأمه وليس لأبيه طيب فيها أيضا الفائدة التالية أن عيسى ابن مريم أعطاه الله آيات بينات كونية وشرعية وآياته الكونية أظهر من آياته الشرعية لأنه أعطي آيات إحياء الموتى وإخراجه من القبور والله ويبرع الأكمل والأبرز وأنه يصنع أو يخلق من الطين من الطين كهيات الطير فينبوح فيه فيطير بإذن الله نعم وكلالك أيضا يخبرهم بما يقولون وما يدخلون في بوتين وهو آيات بين كثيرة عيسى بن مريم قالوا وإن الحكمة لأن الطب في وقته عليه الصلاة والسلام رقى كثيرا الطب فآتا بآيات لا يستطيع لا قداء أن يقوموا بمثلها الفائدة التالية أن الله سبحانه وتعالى أيد عيثا بجبرئي وأيدناه بروح القدس الفائدة التالية أيضا أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمرهم الله بتأييده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحسن بن ثابت اللهم أيده بروح القدس الفائدة التالية بيان عتو بني إسرائيل وأنهم لا يريدون الحق فكلما جاءكم رسول بما أتوا أنفسكم استكبرتم الفائدة التالية أيضا أن من شاء أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببني إسرائيل فإذا استكبر عن الحق سواء تحيل على ذلك بالتحريف أو أقر بأنه هذا الحق ولكن استكبر عنه فإنه مشابه ببني إسرائيل ونحن نعرف أن الخارجين عن الحق ينقسمون إلى قسمين قسم يقر به وينكره صراحة ويعترف بأنه عاص فهذا أمره واضح وسبيل غوف ألا ما مشى عليه قسم آخر يستكبر عن الحق ويحاول أن يحرف النصوص إلى هوا وهذا الأخير أشد من الأول أشد على الإسلام من الأول لأنه يغتر به الناس ومثال ذلك دعا بعض الدول العربية إلى الاشتراكية دعوا إلى الاشتراكية وأجلبوا وأطنبوا فيها وصاروا يعتون بآيات وأحاديث متشابهات فيحرفونها بإثاث ما ذهبوا إليه نعم يقول قالوا إن الله يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناه فيه. نعم فعنتم فيه سواء فقالت فيه سواء فهذا اشتراك الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والناس أيضا من كان عنده أرض ليزرعها أو ليزرعها ولا يمكن أن تأجر الأراضي لازم نقل فتادين من هؤلاء الناس فمن, فمن الذين فضلوا فراد رزقهم دي رزقهم على من تأمانهم إيه نعم الحاصل أنهم هؤلاء نقول إن هذا نوع من الاستكبار ولكنه استكبار بخداع وهو أشد من الأول إذا كل من سلك هذا مفتك من هذه الأمة فهو مشابه لليهود أول جحود شيخ الاستكبار نعم <تصفيق> لا <استكبار تصفيق> أول استكبار أيه الأول إيه أول استكبار الاول استكبار وهذا أيضا مستقبل لكنه متحير عن نصوص طيب عند بعض الناس يستكبر عن الحق بأنه يخالف هواه. نفسه وبعض الناس يستكبر عن الحق بأنه أتى ممن يعتقد أنه دونه فيقول أنت تعلم وش أنت نريد. أنت رضيه عمتك نعم.علمت علم الرضا. ها؟علمت علم الرضا.وعنايزن تعلم الرضا.وشهدينا الجديد وما أشبه ذلك.حارمنا الاستكبار عن الحق. ولذلك الواجب أن الإنسان ما يتبع ما يقيس الحق بقائله.وإنما يقيس الحق بتليث.إذا كان عنده دليل عند الهار هو اللي الذي يريد الإنسان.الفائدة التالية بيان أن بني إسرائيل انقسموا في هؤلاء الذين جاءوا بما لا تهوا أنفسهم انقسموا إلى فريق إلى قسمين قسم كذبوه وقسم آخر قتلوه فمن الذي يكذبون ويقتلون إذا كان فيما يبدو الله وآنم إذا كان للإنسان دعوة قوية مؤثرة استراحوا منه بالقتل وإذا كان الأمر أقل اكتفوا بالتكريب لأنهم إذا كذبوهم نفر الناس منه. هذا أيضا موجود في هذه الأمة. فإنهم إذا رأوا, إذا رأوا الداعية القوي الذي لا يمكنهم أن يقولوا للناس هذا ليس على حق. لو قالوا للناس هذا رجم وبالحق من ما ماذا يصنعون؟ يقتلون يدبرون له إما تحيلا. أو صراحة أن يحاكمون وبالمشانق فإذن من سلك هذا السبيل من, من, من هذه الأمة فهو مشابه لليهود وبه يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم يتركبون سنة من كان قبلكم قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم كفرهم فقليلا ما يؤمنون يستفاد من هذه الآية بيان بجستفروا منهم أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجة فقالوا قلوبنا غلف نعم وإيش معنا غلف؟ مغلقة مغلفة ما يصل إليها قولك الفادة التالية أن من صنع مثل صني مثل صنيفهم فهو شبيه بهم يقول بعض الناس الآن عندما تأمره بالمعروف يقول ما هدان والله ما هدانا الله والرجال بالله وما هدانا الله هذا مثل الذين قالوا قروب نقول ومثل من قالوا لو هدانا الله لهدينا سواء علينا أجزعنا مسبرا ما لنا المحيط المهم إنه يوجد ناس ودائما نسمع إنه إذا نصح أولادهم أو نرى مثل نصحت زوجها أو ما شابه ذلك أرى والله ما هدى الله ما هدى الله ولعنة الله نعم والمدخنين نعم المدخنين صحيح المهم إنه هؤلاء نقول قالوا مثل قول اليهود قلوبنا غل غلوب ثالثا أن القلوب بفطرتها ليست ليست غلفاء، بقوله بل لعنهم الله، وهذا الإبطال هذا هذا الإضراب للإبطال، يعني ليست القلوب غلفاء ما ما تقبل الحق، لكن هناك شيء آخر هو الذي منع منعه الحق وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم لأن الله إياهم بسبب كفرهم ففي دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق ولكن يوجد لها موانع الفائدة التالية بيان أن الأسباب مهما قويت إذا زاد عليها المانع لا لم تؤثر شيئا قلت لا؟ القلوب وإن كانت مخطورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع ولله ما لم يكن من الهدى وقد قيل إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها الفائدة التالية أن الإيمان في هؤلاء الهود قليل في قوله فقليلاً, فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون وعظنا تقدم لنا فيها خلاف المفسرين والمعربين في قوله فقليلا ما يؤمنون طيب هذه القلة هي بالنسبة للإيمان في قلب الإنسان كل بالنسبة لكمية فيها قولا أيضا فمنهم من يقولنا بالنسبة لكمية يعني قليلا من آمن ومنهم من يقول أنها بالنسبة للكيفية وأن معناها ما يؤمنون قليلا يعني ولا ولا كثير فالإيمان معدوم فالإيمان معدوم إذا كمان عندهم إيمان قليل ولا كثير فهو معدوم نعم نعم نحن خائدة نعم الثلاث الأسباب تقال له بل لعنهم الله بكفرهم هذا تريد لا اللعن جواز اللعن إنه لعنة في السرد لا هذا خبر خبر هذا خبر لعنوا بكفرهم هذا ما في شيء يخرج من الخبر فائدة وهي من تفتيه سرد لعن لعن لا لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك الله هنا لكن لك ما يجوز أن ندو عليه باللعنه لأن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا وقال ليس لك من الأمين شيء أو يتوب عليهم أو يأذبهم أما نعم لو مات على الكفر فيجوز الأمين بشخصي أما اللعنة العمومة لعنة الله على الكافرين ما فيها ما فيها, ما فيها. ما فيها بس طيب المهم فيها أتفات الأسباب وهذا مهم بل بل لعنهم الله بكفرهم وبناء على هذه الفائدة نبطل قول الجهمية الذين ينكرون الأسباب أولا ما مر علينا في التوحيد أن الجهمية ينكرون الأسباب ويقولون إن أفعل الله ليست الحكمة بل هي لمجرد المشيئة وأن الأشعرية تحدلقوا وقالوا نحن لا نثبت الأسباب نعم كما يثبتها القدرية ولا ننكرها كما ننكرها الجهمية ولكننا نقول إن الأسباب يحصل الشيء عندها لا بها نعم. نعم هم يقولون ما ننكر الأسباب لكن السبب ما يكون به الشيء يكون عنده الشيء فإذا كسرت القارورة بالحجر وضربها الحجر واصطدم بها فهي لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عند الحجر نعم وكذلك أيضا لو ذبحت الأشياء وماتت يقول ما ماتت في الذبح ولكن عند الذبح وهكذا الكلام الفراضي بالحقيقة كلام غير معقول نعم الأشعارية نعم طيب المهم لنا في هذه الآية أثبتنا الأسباب وهو أمر فطري حتى لو ترك الإنسان بل الفهم تعرف السبب أليس تطلب الماء عند العطش وتطلب العلف عند الجوع وتستكن من الحر ومن البرد تدري مثلا أن دخولها في هذه المغارة ينجيها من المطر أو من البرد أو من الشمس تدري أن ذهابها إلى الماء وتشرب ينقذها من الهلاك وهكذا فإثبات الأسباب في الحقيقة أمر فطري فطر عليه حتى البهاء فطرت عليه ولما جاءهم كتاب من أندلاء مصدق لما معهم هذا مفتد درس لأفكرناها إلى ما فلاحظت الله وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا يستفاج من هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن من عند الله بقوله كتاب من عند الله ثانيا أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى القرآن كلام الله تكلم به حقيقة <تصفيق> لقوله من عند الله ومعلوم أن الكلام ليس جسما يقوم بنفسه حتى نقول إنه مخلوق إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته هؤلاء من هل يمكن أن نقول الملائكة صفة من صفات الله لأن, لأن الله أضافهم إلى عنده لا لأنها أعيان قائمة بنفسها لكن كتاب من عند الله الكتاب بمعنى المكتوب وهو الكلام المكتوب ما يمكن أن نستقل بنفسه فهو كلام الله عز وجل طيب هل القرآن كلام الله لفظا ومعنى, ها؟ لفظاً ومعنى. من الذين قالوا إنه معنى لا لفظا الأشاع الجهمية والمعتزلة يقولون هو كلام الله لفظا ومعنى مخلوق. لكنه مخلوق مثل باقي المخلوقات وأهل السلام والجماعة يقولون كلام الله مخلوق. لفظا مم. ومعنا وهو ستلامه. غير مخلوق بل هو صفة من صفات الله الفائدة التالية وهو الثالثة أظن عن التنويه بفضل القرآن بقوله مصدق لما معهم ولقول من عند الله لكن هذا معلوم أن أن ما كان صفة الله فهو كامل لكن قول مصدق لما معهم هذا تنويهم بفضله وأنه ما أتا بشيء يكذب من سبقه من الكتب الفائدة التالية أن هؤلاء اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث لقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفر يعني يستنصرون بمعنى يطلبون النصر أو يقولون به نعم فهم قبل نزول القرآن قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للعرب إن سيبعث نبي وينزل بكتاب وننتصر به عليكم ولما جاء العمر عرفوا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال ما عرفوا ولم يقل ما عالموا لأن المعرفة أخص أخص من العلم لأنها كما قالوا انكشاف بعد بعد لبس وبعد ما أنهم تحينوا الأمور وترقبوه جاءهم ما عرفوا معرفة عينية كما يعرفون أبناءهم طيب وفي أيضا الفائدة التالية أن اليهود عليهم لعائن الله ما ما ما خضعوا للحق حتى الذي يقرون به ما خضعوا له لأنهم كفروا به فيدل على عتوهم وعنادهم الفائدة التالية أن الكافر مستحق للعنة الله وواجبة عليه لقوله فلعنة الله على الكافرين واللعنة ما علينا أنها يضطر والإبادة عن رحمة الله ونبدأ أعلان بدأس الليلة نعم بعض الأعلان المبتسرين ولكن من الكابر استدلوا بجواز دعم معين ليأتي البقرة نعم اي لا تقول اننا تشهي معي نعم بحديثات العوض ان يحب الله ورسوله نعم قال منعهم اللعن لعني منن يحب الله ورسوله اي نعم والكافر قطع لا يحب الله ورسوله اي لكن هذه من ال من المتشابهات هذه من النصوص المتشابهه خصوص أما الأول الاول انتبه ما في دليل نعم لان والعموم لا شك في جواز اللعن الثاني هذا المراد باللعن إما أن نقول مراد باللعن السب أو نقول إن هذا اللعن لهذا الرجل يدل مفهوم أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه لكن هذا المفهوم عورط بالمنطوق الذي هو أقوى منه وان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عجل عن أمة الكفر كان يقول الله من فلان وفلان وفلان نسميهم هم أمة الكفر ونوع هذا حدث الصلاة نعم الصلاة. لا لا لأن الله بين العلة قال أو يتوب عليه هو بلله نفسه الصلاة وما جاز وما ما في الصلاة منع في, الصلاة في غيره لأن الدعاء في الصلاة جائز من حيث هو وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيطان في ألعنه بالعنة الله فاللي يستحق العنة يجز عنه في الصلاة لا فالعلة أشار الله إليه بقوله ليس لك من الأمن شيء أو يتوب. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فما داموا أحيا فإن الله سبحانه وتعالى قلب القلوب وكم من الناس كانوا من الطواغيت وعمة الكفر فصاروا من أعمة الإسلام نعم نعم نهاية عائشة عند كانوا يسلمون عن مجلس السلام فقلنا نعم. عليهم نهاية لأن هذا من باب التتبعس الفحش فرشه التتبعس الله لا يحب الفوحشه ولا التتبعس من هذا الباب يحتمل او من باب المقابلة لأنهم يقولون عليكم السلام عليكم فيجوز انك تدعو على على من دعا عليك بمثله لكن مو بهذا العمى بيسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بئسة فعل ماضي لإنشاء الزم بئسة فعل ماضي لإنشاء الزم مقابلها نعمة فهي فعل ماضي لإنشاء المجد طيب وبئسة ونعمة هل هما جامدان أو متصرفان جامدان جامدان جامدان جامدان <تصفيق> إيه خل هذه تدخل تعطيني ما ما هي مشكلة جاء جامدان ما يمكن تقول مثلا نعمة وتجيب فعل مضارع ولا فعل أمر ولا مصدر وكذلك بئس فهما جامدان لإنشاء المدعي أو الذم وقولوا بئس ما اشتروا ما اسم موصول بمعنى الذي بأسن الذي اشتروا فيها أنفسهم أو أنها نكرة موصوفة. لأن ما تأتي نكرة موصوفة وتأتي نكرة واصل. فتقول مراء مراءت بما معجب لك أي شيء معجب لك. هنا قالوا إننا نجعلها نكرة موصوفة. نعم لأجل أن نجعلها لأجل أن نقول إنها تمييز منصوبة على التمييز يعني بئس شيئا اشتروا به أنفسهم والمخصوص طوله أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله يعني كفرهم كفرهم بما أنزل الله وإلا يصلح أن نقدرها اسما موصولا لكن ما دام عندنا المخصوص فالأولى أن يقدرها نكرة لتكون تميزا، مصرية. وقوله مصرية. لا ما تصل مصرية، لا تصل، وقوله اشتروا فسرها أكثرهم بمعنى باعو، وهي في اللغة العربية ليست بمعنى باعو، بل بمعنى اشتروا, اشتروا, اشتروا أخذ اعتادوا يعني اعتادوا نعم. وعلى هذا فنقول اشتروا به أنفسهم يعني استنقذوها استنقذوا أنفسهم واعتاضوا به أنفسهم لأنهم هم واجمع ترجيح هذا وقد قال به بعض المفسرين إن اشتروا على بابهم لأنهم هم والعرب بالله يعتقدون أنهم بهذه الطريق وهي الكفر أنهم اختاروا لأنفسهم الطريق الس... الطريق الأقوم ولا الطريق غير الأقوم الطريق الأقوم فكأنهم اشتروا أنفسهم واعتاضوها عن سبيل مهلك لهم وتعفير القرآن ما دام يمكن أن يكون له وجه فالأولى أن يكون على ما هو على ظاهري وإلا فتفسيرها بباعوا أوضح أوضح وأقرب يعني بئس شيئا باعوا به أنفسهم كفرهم يعني حيث أخذوا الكفر وباعوا أنفسهم ولكن ما على ظاهرها ويصر المعنى كأنهم اشتروا أنفسهم بحسب اعتقادهم من أمر يكون به هلاقهم لو أخذوا به يكون أولى وأحسن وكأنهم رأوا بما على هذا التقدير اللي هو ظهر القرآن كأنهم رأوا أن الكفر غنيمة وخير يشترى نعم وينقذون به أنفسهم من الهلاك وقوله تعالى أنفسهم يعني ذواتهم والنفس تطلق على الذات أن يكفروا أي كفرهم أن يكفروا فأن هنا مصدرية والفعل بعدها معول بمصدر وهو المخصوص بالذم، مخصوص بالذم. وش عراب المخصوص بالذم أو بالمجد عرابه مبتدى مؤخر عرابه مبتدى مؤخر أن يكفروا بما أنزل الله بما هذه اسم موصول بمعنى الذي <تصفيق> والمراد به أي بما الله القرآن المراد به القرآن لأنه قال بالأول ولما جاء هم من عند الله مصدق لما معه هؤلاء اليهود كفروا بما أنزل الله وهو القرآن أي يكفر بما أنزل الله باغيا مفعول لأجلهم حامله قوله يكفر والبغي فسره كثير منهم بالحسد نعم والظاهر أنه أخص من الحسد وأنه متضمن لمعنى العدوان لأن الباغي هو العادي كما قيل على الباغي تدور الدوائر وقيل البغي مرتع مبتغيه وخيم البغي ليس مجرد الحسد فقط، نعم قد يكون من أسبابه الحسد، قد يكون من أسباب الحسد، والذين فسروه بالحسد فسروه بسببه، ولكنه في الحقيقة يجب أن نفسره بظاهره وأنه عدوانا حملهم عليه الحسد. طيب وقول أن يكفروا بما أنزل الله باغيا. أي ينزل الله من فضله على من يشاء يعني باغين في حسدهم أن ينزل الله من فضله والمراد بالفضل هنا الوحي القرآن قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير ما يجمعون وقوله على من يشاء من عباده والفضل في اللغة الفضل زيادة العطاء، الفضل زيادة العطاء هذا في اللغة، والمراد به هنا القرآن أو الوحي، وقد مر علينا فيما سبق في أصول تفسير إن المعنى غير المراد، المعنى ما يقتضيه اللفظ بحسب اللغة، والمراد ما يقتضيه سياقنا، وقوله على ما يشاء من عباده. على من يشاء من اسم موصول. موصول ويُعنى به من موصول. القرآن الحقيقة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل على النبي للناس فنزلنا اكتاب ونزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات النور فعلينا نقول من فاضله على من يشاء الأولى أن نفسرها ونقول المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله على من يشاء وش مال المشيئة الإرادة, الإرادة الإرادة الكونية من الشرعية وهنا قوله على من يشاء كل آية فيها المشيئة جماعة فهي مقيدة بالحكمة فليست مشيئة مجردة ولهذا نقول من يشاء المراد به محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه أهل لهذا لهذا الإنزال كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته طيب وقوله من عباده المراد بالعباد هنا العباد الشرعية ولا العبادة العامة الشرعية الشرعية الشرعية لا يمكن أن نختار النبي إلا من العبادة العامة. ما يبرح؟ طيب لو لو كان بدل نشوف الآن على من يشاء من المؤمنين، على من يشاء من خلقه. ثانية. هاه، هوش المرح؟ تختلف. الخلق بتقولنا. تختلف. لكن هل هل الآية هنا على من يشاء من الخلق وتكون المشيئة عامة في جميع المخلوقات؟ ولكنه إذا قرنت بالحكمة صار ما ما ينزل إلا على من هو أهل للذسالة والإمام وتكون هنا وهنا يكون متعلق المسيح أعم يكون متعلق المسيح أعم إذا قلنا من عباده المؤمنين من عباده المؤمنين صار متعلق المسيح أخص صار ولكنه يزول المحذور الذي قد توهم بعض الناس أنها تنطبق على أن يكون الكافر رسولا ولكننا إذا عرفنا أن المشيء مقيد بالحكمة انتفى هذا الاحتمال وصار على من يشاء من عباده الذين تقتضي الحكمة أن ينزل الله عليهم من فضله قال فباءوا بغضب على غضب أولي بالله باء أي رجع بغضب الباء المصاحبة يعني رجعوا مستحبين لغضب غضب منين من الله سبحانه وتعالى ونفكره للتعظيم ولهذا قال بعض الناس إن المراد بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى وغيره حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفين وقوله على غضب كقوله ظلمات بعضها فوق بعض يعني غضب زائد على غضب آخر قبله فما هو الغضب الذي باءوا به وما هو الغضب الذي كان قبله نعم نقول الغضب الذي باءوا به أنهم والعرض الله كفروا بما عرفوا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذا غضب والغضب السابق أنهم كانوا يقتلون أنبياء كلما جاءهم رسولهم رسول فريقا كذبوا وفريقا يقتلوه والغضب الثالث أيضا لأنه قد قلنا قوله باء في غضب على غرض فقوله تعالى فرجع البصرة ثم ارجع البصرة كرتين يعني كرة بعد كرة قد يكون غضب على غضب يعني غضبات كثيرة منها أيضا البغي والعدوان والحسد إن الله تعالى ينزل على من إنشاءه من عباده وربما يكون أيضا أكثر من هذا إنهم فعلوا أشياء توجب الغضب فركبت عليهم أنواع من الغضبات والعياذ بالله وللكافرين عذاب مهيب لم يقل ولهم ومثل هذا يسميه أهل البلاغة الإظهار الهار في موضع الإضمار ولهم هوائد الفائدة الأولى إرادة العموم يجل يشمل العذاب لهم وغيرهم هذه فائدة فائدة الثانية تنبيها كان بها المخاطب. هذا واحد. نعم. والفائدة الثالثة. بين علة. بين علة. والفائدة الرابعة الحكم عليهم بهذا الوصف. لأن لو قالوا لهم هذا بحتمية هل هم كفار ولا مم كفار؟ لا ما حكمت عليهم بكافر. لكن لما قالوا الكافرين صاروا مستحقين لهذا الوصف. مستحقين لهذا الوصف إذن الفوائد أربع تنبيه المخاطب وإرادة العموم وبيان العلة كذا والحكم عليهم بمقتضى هذا الوصف حكم على هؤلاء بمقتضى هذا الوصف بأمن كفاء وقوله عذاب بمعنى عقوبة وقوله مهين أي ذو إهانة وإذلال. وهذا من مطابقة العقوبة لسببها فكلا أخذنا بذنبه لما كان الحامل لهم على هذا الكفر الاستكبار استكبارتم طريق مكذبتم عقبوا بأي شيء بالإهانة بهذه بهذا العداء على لله. الله والكافرين عذاب مهين يهينهم ويذلهم ولو لم يكن من إذلالهم والعادة بالله إلا قول الله جل وعلا لهم اخسأوا فيها